عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي ف إ ن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د حسن ورواته ثقات وعن وآله وسلم علي تعالى عنه عند عليه بن حسين أنه كانت النبي الله رجلا إلى صلى الله رضي يجيء قبر رأى فرجة فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال أ ل ا أ ح د ث ك م حديثا سمعته من أ ب ي عن ج د ي عن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي ف إ ن تسليمكم يبلغني أ ي ن كنتم رواه في المختار بسم رب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله لله ص ل ا ه والسلام على أ شرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين م ع ن س اجمعين هذا الباب الذي عنوانه الذي الباب باب ما ا ء في ح ا المصطفى صلى الله ي ة صلى ل ه وسلم ج ا التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك سبق في الأبواب السابقة البارحة وقبلها ب سبق كل يوصل إلى وسده طريق في أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفقته ب أ م ت ه ورحمته بهم ل أ ن الله عز وجل أ ر س ل ه بشيرا ونذيرا و أ ر س ل ه ر ح م ة للعالمين جميعا كان يحذرهم من وسائل الشرك حتى في آ خ ر ل ح ظ ة من حياته كان على سرير الموت في حال النزع وعلى وجهه ق ط ي ف ة كلما اغتم بها رفعها عن وجهه وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يعني يحذر هذه ا ل أ م ة أ ن تعمل مثل ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله ل إ خ ر ا ج ا ل أ م ة كلها من الظلمات إ ل ى النور من ظلمات الشرك والكفر والطغيان والمعاصي والاعتداء بعضهم على بعض إ ل ى ا ل ر ح م ة والعدل إ ل ى توحيد الله الخالق الرازق الوحي المميت الذي لا يستحق ا ل ع ب ا د ة غيره هذه الطرق التي أ ش ا ر إ ل ي ه ا المؤلف أ ي و س ي ل ة توصل إ ل ى الشيء تسمى طريقه فكون المقابر تدفن في المساجد أ و يصلى عندها أ و يصلى إ ل ي ه ا هذه من الوسائل التي توصل للشرك فالرسول عليه الصلاه و السلام حذر منها كل التحذير والله وصفه كما سمعنا في هذه ا ل آ ي ة لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذه منه من الله عز وجل على عباده أ ن أ ر س ل إ ل ي ه م هذا الرسول من جنسهم يتكلم بلغتهم لم يرسلهم من جنس آ خ ر حتى لا يفهموا عنه لم يكن من ا ل م ل ا ئ ك ة هذا الرسول ولم يكن من الجن و إ ن م ا هو بشر والبشر يعنفوا البشر فيسمعون منه ويفهمون عليه و الله عز وجل قال في آ ي ه اخرى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم وهذه ا ل آ ي ة عامه ة ذ ه ا لان آ ي ة ع الرسول صلى الله عليه و سلم أ ر س ل للبشرية ل ك ه الى فقد مَنَّ ا ل ل ه ع البشريه م م ؤ ن ن ي إِذْ ع م ر س و ل من ن أ ف س ه ا وقال الرسول عليه الصلاه والسلام يا أيها الناس اني رسول الله إ ل ي ك م جميعا وقال الله عز وجل ما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا كافه للناس بشيرا ونذيرا لا فرق بين عجمي وعربي ولا بين أ ح م ر و أ ب ي ض ولا بين أ س و د وغيره بل هو رسول ل ل ب ش ر ي ة كلها ورسالته كافه بمعنى أ ن ه ا ن ا س خ ة لجميع الشرائع ا ل س ا ب ق ة وكان كل نبي يرسل إ ل ى قومه خ ا ص ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه بعث إ ل ى الناس عامه هذه ا ل آ ي ه فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمه وبالشفقه على هذه الامه ومن شفقته عليهم انه وهو على فراش الموت وهو يحذرهم من ان يعودوا الى الشرك ل أ ن ه أ ن ق ذ ه م من ع ب ا د ة تلك ا ل أ و ث ا ن التي أ ض ل ت ه م إ ل ى ع ب ا د ة الله الرحمن الواحد ا ل أ ح د الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم أ و ر د المؤلف هذا الحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي ف إ ن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أ ن يجعلوا بيوتهم مثل المقابر التي لا ي ق ر أ فيها ا ل ق ر آ ن ولا يصلى فيها و إ ن م ا حثهم على أ ن يجعلوا بيوتهم ويخصوها ب ع ب ا د ة هي النوافل من ا ل ص ل ا ة و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وذكر الله عز وجل ف ي ه ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل ص ل ا ة المرء في بيته إ ل ا ا ل م ك ت و ب ة فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث على أ ن نصلي في البيوت ولهذا جاء في ر و ا ي ة عبد الله بن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ج ع ل صلاتكم و بيوتكم ا من في ولا تتخذوها قبورا هذا الحديث صحيح البخاري فرسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا أ ن نجعل البيوت مثل المقابر و معنى هذا على انه لا يجوز لنا أ ن ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن في المقابر ولا أ ن نصلي في المقابر ل أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك فقال لا ت ص ل للقبور ولا إ ل ي ه ا يعني لا ت ص ل لها ولا ت ص ل إ ل ي ه ا وهذا تحذير ل أ م ت ه من أ ن يجرهم مثل ذلك العمل إ ل ى الشرك بالله عز وجل وسبق في, الحديث الماضي أو في الدرس ح ي الماضي في ث ا ل أو د الماضي أ ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة فاللات عرفنا أ ن ه رجل كان يلت السويق للحجاج فيطعمهم فلما توفي اظن الناس أ ن هذا الرجل المحسن ينبغي أ ن نغلو فيه و أ ن ن ع ك ف على قبره ل أ ن ه كان محسنا فعملوا مثل ذلك العمل ثم دعوه بعد ذلك من دون الله عز و جل إ ذ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نهى عن ذلك حتى لا نصل إ ل ى الشرك الذي ن ص الله عز و جل في كتابه أ ن ه لا ي غ ف ر إ ن الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل الذنوب من المعاصي التي يرتكبها المسلم هي تحت م ش ي ئ ة الله إ ن شاء الله ع ف ى عن صاحبها من أ و ل و ه ل ة و إ ن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم م آ ل ه إ ل ى ا ل ج ن ة أ ي أ ن ه لا يخلد في النار إ ل ا الكافر ومشرك الأكبر والمنافق م ش ر ك ش ر الأكبر ك ا ل و النفاق الاعتقادي ما عدا هؤلاء فهم تحت م ش ي ئ ة الله فمن أ ش ر ك بالله عز وجل دخل في حكم المشركين فالله عز وجل لا يغفر الشرك إ ن م ا المعاصي يغفرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد ا ل أ ض ح ى مثل عيد الفطر مثل العيد الاسبوعي له ل ي و يوم ا ل ج م ع ة يعود كل أ س ب و ع العيد معناه الشيء الذي يتكرر فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا العمل وما نهانا عنه الرسول فعلينا أ ن ننتهي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولكن ك أ ن المسلم يقول أ ن ا أ ر ي د أ ص ل ي و أ س ل م على الرسول فكيف ماذا اقنع فبين الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ليس شرطا أ ن الصلاه لا تبلغ الرسول إ ل ا إ ذ ا وقفت على ق ب ر ي ولهذا قال و و ص ل انتم علي أ تريدون ان تصلوا علي ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر من عليه على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا امر من الرسول عليه الصلاه والسلام بان نصلي عليه اذن نحن نصلي عليه ونحن في اماكننا ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن صلاتكم تبلغني حيث كنتم سواء كنتم قريبين أ و بعيدين لا فرق بين وصول السلام إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القريب ولا من البعيد كيف هناك ملائكة يصل عليه يأفي الحديث في حديث صحيف سياحين صلى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النساء وهو حديث صحيح أن هناك ي أ خ ذ و ن السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قلنا ل ل إ خ و ة الذين يسافرون للحج ودائما عواطف المسلمين ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون شيئا يعملونه فيقولون س ل م و ن على الرسول يرسلون مع الحجاج ليسلموهم على الرسول هذه ا ل ر س ا ل ة الحاج قد ينسى وقد يموت فتحرم نفسك من تلك ا ل ص ل ا ة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي م ر ة و ا ح د ة صلى الله عليه بها عشره ا ذ ا عليك ان تصلي وتسلم على رسول الله وهناك م ل ا ئ ك ة ي أ خ ذ و ن هذا السلام يبلغون له صلى الله عليه وسلم فلا يجوز حمل السلام من الاخرين الذين يرسلون بالسلام مع هؤلاء حتى يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انت مطلوب ا ل ع ب ا د ة منك أ ن ت وهذه ع ب ا د ة ل أ ن ك تؤجر عليها إ ذ ن أ ن ت صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يجب على المسلم أ ن يكثر من ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن هذه ا ل ص ل ا ة تضاعف لنا الرسول يقول من صلى علي م ر ة و ا ح د ة صلى الله عليه بها ع ش ر ة إ ذ ن أ ن ت لا تخفر بل تكسب المكسب العظيم إ ذ ا اكثرت من ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تتبعي ف ذلك المشروع الذي شرع ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م قال له أ ص ح ا ب ه يا رسول الله ع ر ف ن ا كيف نسلم عليك فكيف ن ص ل ي عليك قال ق ل و ا الله مصلي على محمد وعلى آ ل محمد كما ص ل ي ت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م أ ن ك حميد مجيد و هذه ا ل ص ل ا ة ا ب ر ا ه ي م ي ة و كل م س ل م ي ص ل ي يصلي بها دائما في صلاه و ت فهذه ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل من أ ي ص ل ا ة اقترحها أ ص ح ا ب الطرق و أ ص ح ا ب البدع الخرافات ل أ ن هذه ص ل ا ة إ ب ر ا ه ي م ي ه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله قال قولوا اللهم صل ي على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م انك حميد مجيد إ ذ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حل ا ل إ ش ك ا ل الذي قد يحدث في نفس ا ل إ ن س ا ن ب أ ن صلاته لا تبلغ ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ونهاك عن التردد و أ ن ل ا تجعل قبره كالعيد الذي يعود م ر ة بعد أ خ ر ى و إ ن م ا إ ذ ا وصلت من بلادك ودخلت إ ل ى هذا المسجد و ش د ت الرحل لهذا المسجد من أ ج ل ا ل ص ل ا ة فيه و ا ل ص ل ا ة فيه ب أ ل ف ص ل ا ة إ ذ ا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون ف ر ي ض ة من الفرائض فصلي معهم دخلت في غير وقت ا ل ف ر ي ض ة وتصلي ا ل س ن ة ت ح ي ة المسجد ثم بعد ذلك ي س ل لك أ ن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع تقول السلام عليك يا رسول الله و ر ح م ة الله وبركاته و إ ن زدت نشهد أ ن ك بلغت ا ل ر س ا ل ة ونصحت أ أ د ي ت ا ا ل م ة و ن ا ل أ م ة فهذه ا ل ش ه ا د ة ص ح ي ح ة فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ا ل ر س ا ل ة ونصح ا ل أ م ة فعلينا أ ن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السلام ثم نتقدم قليلا ونسلم على أ ب ي بكر رضي الله عنه ثم نتقدم قليلا ونسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ذ ا انتهينا ورجعنا إ ل ى المسجد هنا نغتنم هذه ا ل ف ر ص ة من حياتنا ل أ ن ن ا ج ي ن ا إ ل ى هذا المسجد والمسجد ا ل ص ل ا ة تضاعف فيه فعلينا أ ن نغتنم هذه ا ل ف ر ص ة فنصلي في هذا المسجد ولا ح ا ج ة بنا أ ن نذهب م ر ة أ خ ر ى كلما صلينا ذهبنا نسلم لان رسول نهى عن هذا والله عز وجل كما سمعنا في هذه ا ل آ ي ة وما أ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إ ذ ن أ ن ت تريد أ ن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ي وسلم عليه و أ ن ت في هذا المكان ما يحتاج أ ن تذهب م ر ة أ خ ر ى إ ذ ن هذه ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة اسألوا الإخوة عن ا ل أ م ا ك ن التي تزار في ا ل م د ي ن ة ف ا ل أ م ا ك ن التي تزار بعد المسجد هذا و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ص ا ح ب ه البقيع والبقيع هذا م ق ب ر ة دفن فيها عدد من ا ل ص ح ا ب ة ولازال سكان ا ل م د ي ن ة يدفنون فيه موتاهم إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة ص ل ا ة المغرب صلينا على ج ن ا ز ة هذه ا ل ج ن ا ز ة ذهب بها الى البقيع إ ذ ن ا ل ص ل ا ة أ و ا ل ز ي ا ر ة للبقيع مثل ما تزور أ ي م ق ب ر ة في العالم في بلادك ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في ب د ا ي ة ا ل د ع و ة و بيان ا ل إ س ل ا م للناس منعهم عن زياره القبور حتى لا يعودوا فيما كانوا فيه من الشرك ل أ ن القبور كانوا يزورونها و يطلبون منها ما لا يطلب الا من الله و ل م ا قال ل أ ص ح ا ب ي كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فإن تذكركم ا ل نقول ا ف ن و ا لما أصحاب ا ا إلى ل م يأتون ب ق ر ي ط ل ب و ن ن م ه م م ا ل ا يطلب إلا م ن ا ل ل ه ي س ت غ ي يطلبون ث و ن منهم إنزال بهم المطر إ ذ ا ت أ خ ر يطلبون م ن ش ف ا ل م ر ي ض ا ن هناك م ر ي يطلبون ض ن م ه م عودة قالوا ماذا نقول ا ل آ ن قال قولوا وهذا أ م ر وبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين حينما يزور المقابر ماذا يقولون قال قول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ه ل الديار من المؤمنين والمسلمين أ ن ت م السابقون ونحن إ ن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم بدل ما كنتم تقولون اعطونا اشهد لنا المريض ر د لنا الغائب انزلنا المطر لا هذا الكلام كل ما يصلح قولوا يغفر الله لكم ل أ ن أ ع م ا ل ه م منقطعه وهم في حاجه إ ل ى دعائنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اذن ندعو لهم فلما نذهب الى البقيع نعمل هذه الزياره اذا كنا في بلادنا فزياره المقابر مشروعه ولكن الممنوع فيها ان يطلب من ا ل م و ت ما لا يطلب الا من الله ففي زياره مشروعه وزياره ممنوعه فالزياره المشروعه ان تاتي وتدعو للموتى ثم أ ي ض ا كما قال ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل ت ل ا م تتذكر ا ل آ خ ر ة ل أ ن ك لما تدعو لهم أ ن ت تستفيد أ ج ر ا ل أ ن ك دعوت ل إ خ و ا ن ك المسلمين ثم أ و ل ئ ك الذين في قبورهم يستفيدون من دعائك ل أ ن أ ع م ا ل ه م منقطعت ثم أ ن ت أ ي ض ا تتذكر الموت أ ي أ ن ك في يوم من ا ل أ ي ا م ستكون مع هؤلاء أ ن ت ا ل آ ن في الدنيا ولكن في ل ح ظ ة من اللحظات ستنتقل إ ل ى هذا المكان فلما تتذكر الموت ترجع و تعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي تستفيد منها ل آ خ ر ت ك إ ذ ا الرسول أ ع ط ا ن ا هذا الحكم الشرعي الذي نستفيد منه هذه الفوائد الدعاء ل إ خ و ا ن ن ا و نستفيد من ذلك الدعاء أ ج ر ا و نتذكر الموت هذه ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة هذه ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة كما قلنا هنا و في بلادنا و ا ل ز ي ا ر ة ا ل م م ن و ع ة هنا وفي بلادنا ف ك م ا ن لا يجوز لك أ ن تطلب من الرسل و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا من الخلفاء ولا من البقيع ما لا يطلب إ ل ا من الله كذلك في بلادك لا يجوز لك أ ن تطلب من الموتى ما لا يطلب إ ل ا من الله عز وجل فلا تستغيث بهم ولا تدعوهم وقلنا لكم أ ن ما يلبس به على العوام ب أ ن هذا توسل بالصالحين شرحناه لكم ا ل ب ا ر ح ة لمن حضر هذا الدرس ل أ ن هذا ليس توسلا التوسل هو أ ن تتوسل الى الله عز وجل باعمالك ا ل ص ا ل ح ة أ و تطلب من الرجل الحي أ ن يدعو لك و ع ط ي ن ا ك م أ م ث ل ة ب أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كانوا إ ذ ا ت أ خ ر المطر أو او ح ت ا ج ا إلى أمر أو نزل بهم أ م ر جاوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أ ن يدعو لهم فالرسول كان في هذا المسجد يخطب ودخل رجل و ق ا ل هلكت ا ل أ م و ا ل وجاءت العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه إ ل ى السماء ودعا فطلعت ا ل س ح ا ب ة ص غ ي ر ة انتشرت في السماء ثم نزلت ا ل أ م ط ا ر في نفس ا ل ل ح ظ ة لم يخرجوا من المسجد إ ل ا و ا ل أ م ط ا ر ن ا ز ل ة واستمرت أ س ب و ع ا كاملا جاء ذاك الرجل أ و غيره وقال يا رسول الله خ ر ب ه الديار أ د ع و الله أ ن يصرفها عنا فدعا ر س و ل عليه الصلاه و السلام اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الجبال و ا ل أ و د ي ة و ا ل آ ك ا م وعلى منابث الشجر فتفرق السحاب وطلعت الشمس فصارت ا ل أ ب ص ا ر على الجبال و ا ل أ و د ي ه التي يستفيدون منها ولا تضرهم هكذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب ذكرنا لكم أ ي ض ا أ ن ه خرج ل ص ل ا ة الاستسقاء فبعد أ ن خطب في هذا المسجد قال كنا نتوسل برسول الله يعني نفهم م اي هو الله الله التوسل برسول الله. كنا نتوسل برسول كنا أ مثل ذاك العمل الذي سمعنا الرجل أن ذ ل ك ا ل رجل جاء ا إلى ل رسول و ق ا ل ه ل ك ت ا ن يرى ان يكون يرى ان يكون يرى ان يكون يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان ل يرى ان ل يرى ان ل يرى ان ط ل ب ا ل د ع ا ء م ن ه م تطلب م ن ا ل ر ج ل ا ل ص ا ل ح أ ن ي د ع و لك و أ ن ت ت ؤ م ن ع ل ى د ع ان ئ ه يرى ان يرى لا تتمسح به ولا تطلب منه هو ميت ولا تطلب منه و حي دون الدعاء و إ ن م ا تطلب منه أ ن يدعو الله فقام العباس ودعا وهم يؤمنون على دعائه فثارت السحب ثم نذرت ا ل أ م ط ا ر على المسلمين ق ل ن ا لكم أ ي ض ا مثال وهو الطلب من الرجل الصالح أ ن يدعو لك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لعمر الخطاب رضي الله عنه أ ن هناك رجل باليمن يسمى اويس القرني وهذا رجل بار بامه أ م ه رجل ب ر ب أ و أ ن ه إ ذ ا دعا الله استجاب الله دعاءه قال له إ ذ ا أ د ر ت ذلك الرجل ف ا ط ل منه أ ن يدعو الله لك و ي س ا ل ق ر ن ي ا ب ع وعمر ي الخطاب صحابي وما شد له ب ا ل ج ن ة فلما جاءت الوفود من اليمن كان يبحث عن أ و ي س القرني حتى تحصل عليه فطلب منه أ ن يدعو الله له يعني هذا صحابي و خ ل ي ف ة راشد ومشهوده ب ا ل ج ن ة وهذا رجل تابعي لكن هذا ا ل رجل التابعي رجل صالح محسن يبر ب أ م ه دعوته م س ت ج ا ب ة فطلب منه أ ن يدعو له د ع ا له ولكن ماذا عمل و ي س ا ل ق ر ن ي ما أ ر ا د أ ن يشهر نفسه أ م ا م الناس ب أ ن ه م س ج ا ب ا ل د ع و ة بل ذهب مع المسلمين إ ل ى العراق و اختفى حتى توفي ما هم بعض صحاب الطرق مثل بعض والدجاج للذين يرجلون كرامات ولي هذه الكرامات ت ع ط و ن ه ا بمتابعتهم لرسول ل صلى الله عليه وسلم ولا يحرصون عليها بل يتخفون بها ولا يريدون أ ن يطلع عليها أ ح د أ م ا الذي يعلن للناس أ ن عنده كرامات فهذا عنده ك ر ا م ا ت الشياطين ما عنده كرامه ا ت الرحمن ا فيجب على المسلم أ ن يتنبه لمثل ذلك إ ذ ن طلب الدعاء هو أ ن تطلب من الرجل الصالح أ ن يدعو لك هذه هي الاستغاثه ة أما تأتي ميت تقف عند قبر、ميت. يعني ولي أو غير ولي نبي أو الحديث ا إلا من الله هذا لا、يجوز. هذا الشرك بالله وهذا الذي يطلب يجوز من ذ حذر يحذرهم هذه ر رسول آخر منه وسلم أمته من من مثل الله الله عليه حياته وهو صلى لحظة الأعمال ل ا حتى في ح الثاني هو نفس الحديث ا ل أ و ل ولكن في ه توضيح أ ك ث ر يعني هذا الحديث يبين لنا أ ن هذه ا ل س ن ة س ن ة ن ب و ي ة من أ ه ل ا ل م د ي ن ة ومن أ ه ل البيت ل أ ن أ ه ل البيت هم أ ع ر ف برسول الله صلى الله عليه وسلم و ب أ ح و ا ل ه ماذا يقول في الحديث عن علي بن الحسين من هو علي بن الحسين هذا المعروف ز ي ل العابدين علي بن الحسين بن علي بن أ ب ي طالب يقول عن علي بن حسين رضي يجيء النبي عليه قبر وسلم الله رجلا إلى صلى الله عن عنه عند بن أنه كانت فتحة رأى فرجة فرج موجودة عند ق ب ل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو يدخل فيها فيدعو ظنن منه على أ ن هذا العمل يقربه إ ل ى الله و أ ن هذا من ا ل أ ع م ا ل ا ل م ش ر و ع ة ماذا عمل معه ع ل ي بن حسين نهاه نهاه قال هذا العمل لا يصلح ثم قال أ ل ا أ ح د ث ك م حديثا سمعته من أ ب ي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع هذا الحديث وهو الحديث الذي ح د ي ث ا ل سبق ذكره ويظهر من هذا السياق أ ن زين العابدين وهو من أ ف ض ل أ ه ل البيت فقها و ع ب ا د ة وزهدا في الدنيا فكان يحدث أ ص ح ا ب ه و ي ظ ه ر أ ن هؤلاء كان عنده ج م ا ع ة يحدثهم ف ر أ ى ذلك الرجل يعمل مثل هذا العمل ف ن ه ى ه جاء الرجل فقال علي بن الحسين أ ل الا أحدثكم أ ن ل ل ك احدثكم م للجماعة الآن ألا أ حديثا سمعته من أ ب ي وعلي بن الحسين علي سمع من الحسين والحسين سمع من علي بن أ ب ي طالب وعلي بن أ ب ي طالب سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ ح د ث ك م حديثا سمعته من أ ب ي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا هذا الحديث الذي سبق فهو لا هذا الرجل الذي يتردد على هذه ا ل ف ر ج ة لا تتخذوا قبري غيدا ولا بيوتكم قبورا ويظهر أ ن صلاتكم وتسليمكم يبلغون حيث كنتم رواه في ا ل م خ ت ا ر ة إ ذ ن هذه ا ل أ ح ا د ي ث تبين لنا على أ ن ه لا يجوز للمسلم أ ن يعمل مثل هذه ا ل أ ع م ا ل التي قد تؤدي به إ ل ى الشرك ل أ ن هذه وسائل قد توصل صاحبها إ ل ى الشرك والشرك الله عز وجل لا يغفره س ب ق ت أ ح ا د ي ث ا ل ب ا ر ح ة ويكولها ق في الصحيحين ع ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ي ث نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى أ ن تبنى المساجد على القبور وقلنا أ ن العلماء بينوا على أ ن القبر إ ذ ا كان موجود في المسجد بمعنى أ ن انسان جاء ودفن في المسجد فهذا القبر هو الذي ينبش ويخرج ب ر ا و إ ذ ا جاء إ ن س ا ن وبنى مسجد على قبر فهو معتدي فالقبر يبقى مكانه والمسجد هو الذي يهدم و ي ب ن ى في مكان غير ا ل أ م ا ك ن التي فيها القبور هذه أ ق و ا ل العلماء في مثل ذلك سال ش ا ئ ل ل أ ن الحديث لا تصل للقبور ولا إ ل ي ه ا ش ان لشائل قال أ هناك قبر أ م ا م المسجد ولكنه في ز ا و ي ة ما هو في ا ل ق ب ل ة ولا يمكن إ ز ا ل ت ه ل أ س ب ا ب ل أ ن ه لو أ ز ي ل قد تحدث م ش ك ل ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أ ن ه في تنكير المنكر لا ينبغي ان, يكون أن يترتب عليه م ن ك ر أ ك ث ر منه فقلنا إ ذ ا لم يمكن ما د م أنه زاوية ا قبلة ل س ج دام الله ا يبقى على ما هو عليه ما وهذا الذي هو مشكلة يبقى كما كان هذه القضية وهي ق ض ي ة المصالح و ا ل م ت ا س د من القواعد ا ل ش ر ع ي ة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن سائلا س أ ل ا ل ب ا ر ح ة بناء على الحديث الذي رواه علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ل أ ب ي الهياج ا ل أ س د أ ل ا أ ب ع ث ك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث في ولا تدع قبرا مشرفا إ ل الا سَوَّيْتَهِ قبرا مشرفا يعني مُرتفع قَبْرًا مُشَرَّفًا إ سويته و هنا قنا ل على أ ن القبر المشرف القبر الذي عليه ع ل ا م ة القبر الذي عليه ك ت ا ب ة القبر الذي عليه جص و ح ي ا ر م ب ن ي ة هذا كله نهى عنه رسول وسلم حتى لا ي أ ت ي آ ت في آ خ ر الزمن ويظن أ ن هذا القبر ما وضع بهذه ا ل ص و ر ة إ ل ا له م ي ز ة يعني لماذا هذا القبر وحده مرتفع ومبني عليه ومكتوب عليه والمقابر ا ل أ خ ر ى ما عليه شيء ي أ ت ي الناس فيما بعد ي س و ل لهم الشيطان ويقول لهم أ ن هذا القبر له كذا وله كذا فيدعونهم ن دون الله ويعبدونهم ن دون الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم قطع كل الوسائل التي توصل إ ل ى الشك ر السائل يقول أن هناك قباب يقول موجودة أن على بعض القبور في هذا العالم فلماذا لا تزال والجواب أ ن هناك مصالح ومفاسد والله عز وجل قال في كتابه ف ل وقال ل كل ا نفر من ف ر ة منهم ط ئ ف ة ي ت ف ق ه و الرسول في ا د ي ي ن ن و ل ذ صلى الله عليه وسلم ك م ا ف يريد صحيح الله به خيرا ي ف ق ه في الدين فلا بد من الفقه في الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حينما فتح م ك ة م ك ة كانت دار شرك و أ خ ر ج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إ ن ك أ ح ب البلاد إ ل ي ولولا أ ن قومك أ خ ر ج و ن ي منك ما خرجت فخرج مهاجرا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ثم عاد إ ل ي ه ا فاتحا حينما فتحها ودي أ ص ب ح ا ر البخاري ق من حديث عهد بكفر ل ق الكعبة وجعلت لها وجعلت باب وباب يخرجون منه بابين الناس يدخل ودي يخرجون طلاب العلم خ ا ص ة والمسلمين ع ا م ة لأن الكلام ان ل ل ك ا م إ شاء الله مفهوم للجميع أ ن يتفقهوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ا ل ك ع ب ة كما ر أ ي ت م انتم ا ل آ ن رجعتم من الحج الباب م ر ت ف ر إ ذ ا وقفت تمد يدك إ ل ى الباب هذا العمل عمله قريش المشركون في عهدهم من أ ج ل أ ن يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء من أ ر ا د و ا ان يدخلونه سمحوا له بالدخول لانه يركب على س ل م فيدخل ومن أ ر ا د و ا ان يمنعوه إ ذ ا طلع لو في واحد يكفي عند الباب من طلع دفه ورجع إ ذ ن هنا فيه م ص ل ح ة وفيه م ف س د ة ا ل م ص ل ح ة أ ن البيت يكون للناس جميعا ل أ ن ه قال الرسول عليه الصلاه والسلام لولا أ ن قومك حديث عهد بشرك يعني ا ل آ ن دخلوا في ا ل إ س ل ا م ل ن ق ط ت ا ل ك ع ب ة وجعلته على قواعد إ ب ر ا ه ي م وجعلت لها بابين ب ا ب يدخل الناس منه و ب خ ر ي و ن م ا ف يمكن ان يمنع أ ح د الباب إ ذ ا كان مستوي في ا ل أ ر ض كلهم يدخلون لكن عملوا هذا العمل من اجل أ ن يمنعوا من شاء و يدخلوا من شاء طيب لماذا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هو رسول الله ترك الكعبه ة على ما ي على ي ه ترك الكعبة ل ع ما هي عليه ولا ل ا ز تركها إلى الآن كما تشاهدون ت ل م ص ل ح ة ل أ ن ه لو نقضها لقال المشركون إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ي أ ت ي بدين جديد و إ ن م ا جاء ل ي أ خ ذ الشرف لنفسه ل أ ن ا ل ك ع ب ة هي شرفهم فهم عملوا هذا العمل ويعتزون بها ويعملون تلك ا ل أ ع م ا ل فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نقضها وخالف ما كانوا عليها أ و ل ا و ج ع ل بهذه ا ل ص و ر ة لقالوا الرسول لم ي أ ت ي بدين و إ ن م ا جاء يريد الشرف ف ي أ خ ذ مكاننا و ي أ خ ذ الشرف لهذا عمل في ا ل ك ع ب ة ذلك العمل إ ذ ا ننظر ا ل آ ن ل ل م ص ل ح ة والمفسده ف ا ل م ص ل ح ة أ ن يدخل الناس والدخول سواء دخلوا أ و لم يدخلوا لا فرق في ذلك أ م ا كون الناس يظن أ ن الرسول أ ر ا د ذلك العمل فهذا قد يكون ا ر ت د ا د عن ا ل إ س ل ا م فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم هذا العمل هذا الذي فيه المصلحه التي س ت ر ت ب عليه المفسده على تلك ا ل م ص ل ح ة ا ل ج ز ئ ي ة ثم في حديث آ خ ر رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا بين اناس فجاءه رجل وهو ذو الخويصره فقال يا محمد بهذا اللهب أ ع د ل ف إ ن ك لم تعدل أعدل يعني في القسمة في ف إ ن ك لم تعدل يعني أ ن الرسول جار في ا ل ق س م ة وظلم بعض الناس و أ ع ط ى بعض الناس هذا القول ر د ة عن ا ل إ س ل ا م ولهذا قال ر س و ل عليه الصلاه والسلام له خبت وخسرت من يعدل إ ن لم أ ع د ل يعني إ ذ ا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبل سيعدل من هذه ا ل أ م ة قال عمر بن الخطاب وكذلك في ر و ا ي ة قال الوليد أو قال خالد بن الوليد دعني يا رسول الله اضرب عنقه لماذا لانه مرتد كيف يقول ل ل ر س و ل مثل هذا الكلام ماذا قال ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا ما قال له انه لا يستحق لكن قال لا, لا اريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ل أ ن هذا الرجل في ظاهر ا ل أ م ر صار مسلما والمنافقون والكفار يترصدون ب ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا قتل هذا الرجل وفي ظاهره مسلم أ م ا م الناس سيقول المنافقون والكفار انظروا لمحمد من دخل في دينه يقتله متى ا ا من دخل في دينه دخل ل في ي ق ت ش ع ت اذن ا إ قال لا ل اريد أ أ ن يتحدث الناس أ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه إ ذ ن فيه مفسد ة وفيه م ص ل ح ة ا ل م ص ل ح ة كان يقتل هذا الرجل ل أ ن ه يستحق القتل ولكن ا ل م ف س د المترتبه على هذا أ ن ه سيكون في صد للناس عن الدخول في دين ا ل إ س ل ا م أ ي سيشيعون الناس المنافقون والكفار أ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه ولهذا م ا ح د يدخل في ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه يخشى على نفسه أ ن ه في يوم من ا ل أ ي ا م يقتل إ ذ ن هذه قواعد قواعد ش ر ع ي ة بينها ّ ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أ ن يتفقه في ذلك وكل ما حدث بالمسلمين من نكبات كلها من الجهال الذين لا يفقهون من الدين شيئا ل أ ن ه م لو تفقهوا بالدين لم يعملوا مثل ذلك العمل الخوارج ماذا صنعوا قتلوا علي بن أ ب ي طالب كفروا ا ل ص ح ا ب ة لماذا كفرهم بجهلهم ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إ ن هؤلاء الخوارج عمدوا إ ل ى آ ي ا ت نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين ولماذا ل أ ن ه م لم ي ت ف ق و ا في دينهم وكيف يكون التفقه لا يكون إ ل ا على العلماء فهم لو جاءوا إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة و س أ ل و ه م ودرسوا عليهم ل أ ن ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه لما عملوا مثل ذلك العمل ولهذا استدلوا ب ا ل آ ي ا ت التي نزلت في الكفار وطبقوها على المسلمين لو جاءوا عند ا ل ص ح ا ب ة لبينوا لهم أ ن هذا الاستدلال خاطئ ذكرت لكم ق ص ة قبل ف ت ر ة ق ص ة يزيد الفقير والحديث في صحيح مسلم يزيد الفقير ومن معه قال شغفني أ ن ا و ا ل ج م ا ع ة معي راي الخوارج وفين ه و في العراق بس لئي ل ز وكل ا العراق أهل المصائب جاءت من العراق يعني الذين ن والذين ا ق العراق د ر من ا ل و سبوا ا ل ص ح ا ب ة وكفرهم من العراق والذين جاءوا بهذه ا ل أ ف ك ا ر الخوارج ن ش أ و ا من العراق فهذا الرجل في العراق قال شغفني انا و ج م ا ع ة ر أ ي الخوارج ماهو ر أ ي ه م ر أ ي ه م تكفير العصاه من ا ت ك ب معصيه فهو كافر قال فعزمنا على الحج ونريد ان نخرج على المسلمين يعني بعد ان ينتهوا من الحج يعني جاءوا يتعبدون الحج ركب اركان الاسلام ثم بعد الحج يريد ان يخرجوا على المسلمين لانهم كفار عندهم مثلما يعمل الان الشباب الذين يسمعون من أ ب ي ق ت ا د ة و أ م ث ا ل ه المقدسي وهؤلاء الذين كتاب الله ويكفرون ه ؤ ل ل ا ا ء ذ ن يحرفون ت ا الله ب و ي ك المسلمين و ي أ ت و ن بتفجيرات حتى في بلاد الحرمين التي شاهدتم الخدمات المقدمة فيها、للمسلمين. ماذا عملوا في طريقهم قالوا ألا نمر المدينة هم ذاهبون فقالوا مررنا المدينة فجاءوا ودخلوا هذا المسجد للمسلمين إلى لو للمدينة في طريقهم هم نمر مكة وهذا من تيسير الله لهم أ ن ينقذهم من ذلك الفكر المنحرف فدخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث الناس يقول يزيد ف إ ذ ا هو قد ذكر الجهنميين أ ي الذين يكونون في النار ثم يخرجون منها بعد أ ن يسيروا مثل عيدان السماسم و أ ن الله عز وجل يلقيه في نهر ا ل ح ي ا ة فينبتون وهكذا أ ي بعد أ ن دخلوا النار خرجوا منها وعندهم أ ن من دخل النار لا يخرج منها فقال يزيد الفقير وهذه ط ب ي ع ة الخوارج عندهم ج ر أ ة ل أ ن أ ح د ه م قال لسعد يعني سعد بن أ ب ي وقاص يعني ق انك ل له أ من ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ه ومن الذين ظ ل س ي ه م في ا ل ح ي ا ة الدنيا فرد ع ل ي ه قالوا لست أ ن ا منهم أ ن ا ا ل ل ي قاتلت الكفار الذين ظل سعه ي م في ا ل ح ي ا ة الدنيا فماذا قال يزيد الفقير قام وقال يا صاحب رسول الله ما هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي تحدثون أ ي في إ خ ر ا ج ا ل ع ص ا ة من النار والله يقول كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها أ ع ي د و ا فيها هذه الايه ن د ل ت ا ل ك ف ا ر وخاتمتها انهم يكذبون بالبعث فذوقوا النار بما كنتم تكذبون ا ل آ ي ة في س و ر ة ا ل س ج د ة فلما قال له هل ذ ا ا ق فقال و ل له هل تقرا ا ا ل آ ن لأنه يستدل ل ي القران ن وقد رسول ل ص ا والله ع ثم أ خ ب ر على أ ن تلك القراءه تجاوز حناجره يعني يحفظون ا ل ق ر آ ن حفظا ولكن يحفظون الفاظه ولا يفهمون معانيه ولا يفهمون ما دل عليه وقال ا ل ر س و ل ل ل ص ح ا ب ة تحقيرون قراءتكم مع قراءتهم ل أ ن ذاك الرجل الذي قال لرسول عادل فانك لم تعدل قال رسول عليه الصلاه والسلام سيخرج من ض ئ ض ي هذا أ ي من شكله ج م ا ع ة يمرقون من الدين مروق السم من الرميه وقال عن الخوارج والحديث في الصحيحين أ ي ض ا يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويدعون أ ه ل ا ل أ و ث ا ن وهذا هو الواقع يقتلون المسلمين ويتركون الكفار ف قال له هل ل تكرر ا ق آ نعم قال ن قال هل سمعت بالمقام المحمود قال نعم وهو قول ه تبارك وتعالى يعني في سوره ة الإسراء و ت ج د به ن ا ف ل ك ع س ى أن يبعثك ر ب ك م ق ا م م م ا ح و د ء و المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه جميعا يوم القيامة في ا ل ش ف ا ع ة ا ل ع ظ م ة فيقول أ ن ش ا يحدث في ا ل ش ف ا ع ة و ذكر هذا الحديث و أ ن أ و ل ئ ك يخرجون من النار بعد أ ن يكونوا كعيدان ا ل س م ا س ذكر المقام المحمود أ ن ر س و ل صلى الله عليه و سلم ي أ ت ي إ ل ي ه الناس و يطلبون منه ا ل ش ف ا ع ة ف ي أ ت ي و يشفع لهم والله عز وجل يقبل شفاعته كما سبق ذكر الحديث ا ل ب ا ر ح ة ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من إ ي م ا ن ماذا صنع يزيد الفقير ومن معه قال لما رجعنا قلنا هل ت ر و ن أن هذا, الرجل هذا الصحابي ر ج ل ل هذا ا الجليل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجعنا كلنا عن ذلك الفكر الا و ح د ركب ر أ س ه وخرج على الحجاج بعد الحج يعني كيف أ ن ق ذ ه م الله عز وجل حينما سمعوا من هذا الصحابي فالخوارج الذين لم يسمعوا من ا ل ص ح ا ب ة هم الا كفروا المسلمين و ا ل آ ن في هذا العصر ا ل م ت أ خ ر من الزمن حال هؤلاء بين الشباب وبين العلماء فلو جاءوا للعلماء لسمعوا منهم ما يبين لهم على أ ن من قتل نفسه بحديده فهو يتوجا بها في نار جهنم خالدا مخلدا إ ل ى أ ن يقضي الله بين عباده ومن قتل مسلما ف إ ن مصيره إ ل ى النار ومن يقتل م م ن ا متعمدا فجزاه جهنم خالدا ف ي ه ا وغضب الله عليه هم يفتونهم ويقولون لهم أ ن ت م إ ذ ا فجرتم أ ن ف س ك م وقتلتم هؤلاء ل أ ن ه م عندهم كل ه م كفار يعني سواء كان امريكي و ل ا بريطاني و ل ا مسلم لان المسلمين كلهم عندهم كفار مرتدون ي ق و ل و اذا قتلتم هؤلاء فالحور العين تستقبلكم يعني ما عليكم الا ان تعملوا ذلك العمل وتدخلوا ا ل ج ن ة وانا كما قلت ل ا ل ا خ و ة قبل هذا الوقت على ان هؤلاء الذين يفتون هذه الفتاوى ويضلون الشباب بهذه الافكار ا ل م ن ح ر ف ة لماذا يعطون ا ل ج ن ة لهؤلاء ويحرمون أ ن ف س ه م يعني المنظرون هؤلاء الذين يصدرون هذه الفتاوى عن طريق ا ل إ ن ت ر ن ت وغيره لماذا يتركون ا ل ج ن ة ا ل إ ن س ا ن في هذه الدنيا لا يريد إ ل ا ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار كما قال ذلك الرجل ر س و الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاحسن لا أ دننتك د ودننت د معاذ ولكن أ ط ل ب من الله ا ل ج ن ة و أ س ت ع ي د به من النار فقال له الرسول عليه الصلاه و السلام حولها ندندن يعني أ ن ا و م ع ا د ل أ ن م ع ا د فقيه فهو يقول هذه يعني هذا ه ل د د ن ن يعني ه ذ الدعاء ا و هذا الكلام الذي تقولونه أ ن ا لا أ ح س ن ه لكن اطلب من الله أ ن يدخلي ا ل ج ن ة و نجيني من النار فقال الرسول كلنا نريد ذلك كلنا ندندن حول هذا إ ذ ا ما دمت أ ن ت في هذه الدنيا تريد ا ل ج ن ة و ت س ت ع ي د بالله من النار إ ذ ن ا ل ج ن ة أ ص ب ح ت ق ر ي ب ة في ر أ ي ك ما عليك إ ل ا أ ن ت أ خ ذ هذا الحجام وتدخل بين الناس وتفجرهم يموتون وانت تموت وتدخل ا ل ج ن ة لكن هم يعلمون أ ن ه م كاذبون و أ ن ه م مضللون و يعلمون أ ن هذا العمل ليس بصحيح و لكن الحقد الذي في قلوبهم على المسلمين هو الذي دعاهم لذلك أ ي عاقل يفكر على أ ن الحرمين تحتاج إ ل ى مثل هذا العمل ي أ خ ذ و ن ا ل أ س ل ح ة المتفجرات ويتوب أ ه الى إ م ك ة البلد الحرام الذي حرم الله حتى الشجر الشجر حرام على المسلم أن يقطعه ح ر ان أ ينفر صيده هذا حرام على المسلم فكيف بقتل المسلم إذن الإسلام للإسلام هذا بهذه من هؤلاء هؤلاء أعداء الإسلام أرادوا أن يكيدوا للإسلام بهذه الأساليب التي عيزوا تضليل أن أ ن يسيطر و ا على المسلمين ب ا ل ا س ا ل ب ا ل أ خ ر ى ف أ ر ا د و ا تؤدي بهم إ ل ى ا ل ج ن ة أ ب د ا ب د ي ه الرسول ص ل والسلام ل ا ا ة يقول عليه الصلاه ة والسلام س من رمى ن ف من من شاهق ه جبل ف والسلام يتربى في ن ر جهنم و ق ا من ن قتل ف ه بها نفسه فهو يتوجأ بها في نار جهنم بحديدة يتوجأ في طعن نار ا و ق من شرب ل السم هذا المعروف فهو يتحساه فهو جهنم هذا نار في نفسه الذي يقتل فكيف إ ذ ا قتل نفسه وختم ذلك العمل بقتل مسلم من قتل مؤمنا متعمدا ماذا جزاؤه ج ز ا ه جهنم بل المعاهد لا يجوز قتله بنص الحديث في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة فكيف بقتلك للمسلم إ ذ ن هؤلاء مضللون والسبب عدم الفقه بالدين ف أ ن ا أ و ص ي إ خ و ا ن ي جميعا بالتفقه في الدين ل أ ن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من يريد الله به خيرا ي ف ق ه في الدين وكيف يكون الفقه في الدين لا يكون إ ل ا إ ذ ا جلست إ ل ى العلماء وسمعت منهم هكذا ط ر ي ق ة العلماء جميعا و إ ذ ا رجعنا لطلاب العلم ورجعوا لكتب الرحلات فيجدون العالم إ ذ ا أ خ ذ العلم عن مشايخه الذين هم في بلده رحل من بلد إ ل ى بلد من أ ج ل أ ن يسمع حديثا من ذلك الرجل أ ي من ذلك العالم فهم يتلقون العلم عن أ ف و ا ه العلماء وبعد أن يتعلموا بعد ذلك يعلموا ولهذا نلص الايه ل و نفر من من فرقة الطائفة كل ل ت ف ق و ينذروا قومهم ا الدين إذا رجعوا إليهم فالشاب في إليهم ذلك المسكين بعد الذي في ا ل م ر ح ل ة ا ل م ت و س ط ة أو الثانوية حتى ولو كان في ا ل ج ا م ع ة لا ينم ا عنده ي ك ف ي ليس هو من الرجال الذين يتصدروا الفتوى عدد من العلماء أ ح ج م و ا عن الفتوى حتى س أ ل و ا عدد من العلماء فلما أ ج ا ز و ه م جلسوا يحدثون الناس وهؤلاء ا ل م ش ا ك ي ن ي أ خ ذ و ن هذه المعلومات من هؤلاء الحاقدين وهؤلاء الحاقدون أين هم أين الا تعلمون أ ن أ ب ا ق ت ا د ة وزملائه في, في بلد ر ي ي في ط ا ا ن ب الكفر ويريد ح ر ي ر فلسطين وفلسطين من الذي أ ع ط ا ه ا لليهود أ ع ط ا ه ا البريطانيون و ع د بلفور ا الذي كان هو الرئيس و هو المندوب السامي حينما خرجوا من فلسطين سلمه لليهود و هو ا ل آ ن عندهم يريد ح ر ي ر فلسطين بما يحرر فلسطين يكفر الدول ا ل إ س ل ا م ي ة كلها بدا بها من الجزائر إ ل ى المغرب إ ل ى تونس إ ل ى ا ل أ ر د ن إ ل ى الكويت إ ل ى ا ل س ع و د ي ة ت ك ث ي ر للعلماء ويقول هؤلاء العلماء علماء سلاطين ماجورون لا تسمعوا منهم من أ ج ل الا يبينوا لهم ع ن هؤلاء على ظ ل ا ل وعلى خ ط أ ل أ ن ما يبين للشباب الى العلماء فهم حالوا بينهم وبين العلماء يعني عملوا هذه ا ل خ ط ة الخطه التي تبعد طلاب العلم عن العلماء من أ ج ل أ ن يخلو لهم الجو و أ ن تقبل أ ف ك ا ر ه م فيجب على طلاب العلم خ ا ص ة أ ن يتفقهوا في الدين ولا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يعلم الناس إ ل ا بعد أ ن يتعلم ل ي ت ف ق ه والفقه في ا د ي ولينذر إليهم ن قوم رجعوا ل إذا ا في الدين هو ا ل أ م ر المهم أ م ا حفظ النصوص بدون الفقه فيها فهذا لا ينفع بدليل أ ن الخوارج كانوا يحفظون ا ل ق ر آ ن أ ك ث ر من حفظ ا ل ص ح ا ب ة قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم هم عباد ولهذا هذه ا ل ع ب ا د ة التي يقومون بها و س ل ا م ة ا ل ق ر آ ن الذي يعملونه هو الذي يخدع ا ل ع ا م م الذين ا لا يفهمون من ا ل إ س ل ا م شيئا ويظن أن هؤلاء علماء وينبغي أ ن نسمع منهم وهؤلاء ضالون مضلون ولهذا قال ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الخوارج عن قراءتهم أ ن ه لا يتجاوز حناجيرهم ما فيه إ ل ا الصوت الصوت الجميل حفظ القران ي د دينه ل الكفار فينزلوها على المسلمين ويحكموا بكفرهم فيجب على المسلم ت يتفقه في بكفرهم فيجب في ويحكموا أن و لا يكن التفقه كما قلنا إ ل ا على يد العلماء هذا الذي ينبغي لطالب العلم أ ن يسلكه إ ذ ن القواعد التي سبق ذكرها و ق ض ي ة القباب التي س أ ل السائل عنها نقول أ ن ت إ ذ ا رجعت لبلادك و وجدت هذه القباب و عرفت أ ن ذلك ش ر ك لا يجوز ليس لك أ ن ت أ خ ذ المعول و تذهب الى ا ل ق ب ة تكسرها في نفس الوقت لماذا؟ لان م ذ ا ل أ هذا سيحدث فتنه و س أ ا ت ي منكر أ ك ب ر من الشيء الذي تغيره ولكن عليك أن تعلم ان ل ا س عليك أن تعلم الناس أ و ل ا علمهم و ب ي ن لهم س ن ة ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم حتى يفهموا هذا إ ذ ا فهموا هذا هم سيزيلونها ولهذا ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ترك ا ل ك ع ب ة ك م ا س م ع ن ا ل أ ن ه لو أ ز ا ل ه ا لو أ ع ا د ه ا لقواعدها ا ل أ و ل ى لحدثت ف ت ن ة ولو ر س و عليه الصلاة ا ا الفتنة ل ل لو س م من يحذر قتل ذ الرجل ك ا الذي يستحق القتل لقال الناس أ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه اذن على ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون فقيها ويكون بصيرا ولهذا قال الله عز وجل لرسوله يقول هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني ا ل ب ص ي ر ة هي العلم وكذلك أ ت ب ا ع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدعون على علم فلا ينبغي ل ل إ ن س ا ن ان يندفع مع عاطفته لان العواطف لا تكفي كل واحد يحب الاسلام العامه والمتعلمون والعجائز كل واحد يحب الاسلام لكن ما هو الاسلام وكيف ندعو للاسلام هذه النكبات التي اقول لكم على المسلمين الان واصبحوا يطاردون في بيوتهم في اماكنهم من الكفار الذي فتح هذا الباب هو الجهال بالدين ولو كانوا يفقهون من الدين شيئا ما عملوا مثل ذلك العمل ل أ ن هذا هو الذي جعل الكفار السبيل على المؤمنين الكفار يخططون للمسلمين باستمرار و ي ر د و ن أ ن يقضوا عليهم كما قال الله عزوجل في كتابه وكما قال في ولكنهم ك م ا ق الله عليه الصلاة والسلام سنته في و لا يستطيعون ي ع ت د و ا على الناس هكذا بدون سبب ل أ ن الناس ما يكمل منهم هذا فلما جاء هذا السبب الذي عمله أ و ل ئ ك ب ح ج ة أ ن هذا جهاد في سبيل الله و ه ذ اخذوا ليس بل إفساد بجهاد هو أ هذه ا ل ف ر ص ة وعملوا بالمسلمين ما تعرفون عملوا ع بالمسلمين ما ت ر في و ن ف بلاد الكفر الذي كان الاسلام إ س ل م الجماعات ينتشر فيها الجماعات التي تدعو إلى ل والإسلام ينتشر فيها هذا الذي خاف منه الكفار فلما خافوا من ذلك من ن شر ا ل إ س ل ا م في بلادهم كانوا يخططون ماذا يصنعون ما قدروا يعتدون على المسلمين لا في بلادهم ولا في البلاد ا ل أ خ ر ى لكن لما جاء هذا السبب فقالوا خلاص معناه الاسلام م ما هو إ هذا إ ر ه ا ب بل نصوا في صحفهم وفي إ ي د ا ع ا ت ه م على أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ر ح م ة للعالمين جميعا قالوا إ ر ه ا ب ي من, من اللي دعاهم لمثل هذا الكلام دعاهم عملها المساكين اللي هذا الأسباب التي عملها هؤلاء هذه الذين لا يفقهون من الدين شيئا و ل الجهاد يفقهون ا في سبيل الله و لا يفهمون ق و ن ا ا ل أ ح ك الشرعية ل ا ي ف ه م و المصالح و المفاسد التي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو رسول الله لم ي ه د م ا ل ك ع ب ة خ ش ي ة أ ن يقول الناس أ ن محمدا لم ي أ ت ي بدين جديد و إ ن م ا جاء لياخذ الشرف فترك ذلك فينبغي للمسلم أ ن يكون على بصيره في دينه و أ ن يدعو على ب ص ي ر ة و أ ن يتفقه ا في الدين وكما قلت وأكرر أن ا لا ت ف في ق ه ل د يكون ن لا ي إ ل ا على يد العلماء ل أ ن الخوارج وجدوا احاديث ابي ذر ماذا يقول فيه هو في الصحيح لا ي ذ ن ي الزاني حين يسرقه هو, هو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن قالوا كافر معناه ليس ا م ؤ م ن معناه كافر أ ب و ذر رضي الله عنه روى حديثا آ خ ر لما كان مع رسول ه صلى الله عليه وسلم في الحره وجاء الرسول جاءه الملك وقال بشر أ م ت ك أ ن ه من متى على التوحيد دخل ا ل ج ن ة قال و ان زنى و إ ن س ر ق قال و ان زنى و إ ن س ر ق قال و ان زنى و ان س ر ق كررها ث ل ا ث ا فلما جاء رسول ه صلى الله عليه و سلم إ ل ى أ ب ي ذر قال له سمعت الذي حدث ما الذي جاء ف أ خ ب ر ه أ ن الملك جاءه فبشره أ ن من مات من أ م ت ه على التوحيد دخل ا ل ج ن ة قال الرسول له و اذا نوى ا ن ص ر ك كرر عليه ذلك ثلاثا فكان أ ب و ذر يكرر هذا الكلام و في ا ل ر ا ب ع ة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم على رغم أ ن ف أ ب ي ذر فكان أ ب و ذر إ ذ ا حدث بهذا الحديث قال على رغم, رغم أ ن ف أ ب ي ذر ليس معنى ذلك أ ن ه يدخل ا ل ج ن ة م ب ا ش ر ة معنى ارتكب المعاصي اشرب الخمر ا س ت ر ق اعمل ما تشاء والمفتاح عندك ت ا ت ف ت ح باب ا ل ج ن ة وتدخل لا هذه المعاصي عليها عقاب لكن معنى ذلك أ ن من ارتكب تلك المعاصي لا يخلد في النار إ ن شاء الله عفى عنه من أ و ل وهله و إ ن شاء عذبه بقدر ذنبه لكن الشاهد معنا أ ن ا ل ص ح ا ب ة هم الذين يفقهون الذين ي أ ت و ن إ ل ي ه م فلو جاء هؤلاء الخوارج إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة ل ق ا ل ه م هذا الحديث الذي تقولونه لإذن مؤمن ليس بكافر و إ ن م ا معناه ناقص ا ل إ ي م ا ن ف ا س ك ارتكب م ع ص ي من المعاصي ولم يخرج من ا ل إ ي م ا ن بدليل هذا الحديث ا ل آ خ ر الذي رواه أ ب و ذر نفسه ب أ ن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن من مات موحدا فماله الى ا ل ج ن ة و إ ن ارتكب تلك المعاصي وهذا ما يحذر منه ر س و ل صلى الله عليه وسلم هو الشرك وقال الله عز وجل إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إ ذ ن لا يكون الفقه في الدين إ ل ا على يد العلماء فيجب على طلاب العلم أ ن يرجعوا إ ل ى العلماء و أ ن يسمعوا منهم و أ ن يتفقهوا عليهم ليبينوا لهم شرع الله ل أ ن هذه ا ل ش ر ي ع ة ش ر ي ع ة س م ح ة رسول الله صلى الله عليه وسلم موعد ر ح م ة للعالمين جميعا ودينه دين يسر ومسهل على من يستر ه الله عز وجل عليه ليس فيه تعقيد ليس فيه هذا التكفير أ ن من ارتكب ك ب ي ر ة تكفره ما ينبغي لهذا من ارتكب ك ب ي ر ة فهذه م ع ص ي ة وليس بكفر كما يعمل الخوارج ا ل أ و ل و ن والمعاصرون الذين يبتعدون عن العلماء ويصدرون هذه ا ل أ ح ك ا م على المسلمين بهذا الجهل الذي أ ه ل ك و ا به أ ن ف س ه م و أ ه ل ك و ا غيرهم